واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبي ا اذ قال لابيه يا ابي لما تعبد ما لا يسمع ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابي انني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 لا الا من تنتهي لارجو منك واحجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وَادْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا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 وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبييا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا الله اكبر سمع الله لمن حمده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 واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم ومن بي مَن حَمَلنا وَمَن مَنحَلنا مَع نوح وَمِن ذُرّيَة إبراهيم وَإسراييل وَمَن هدينا وَمَن هدينا وَجَدت بيننا إِذَا تُتلى عَلَيْهِم آيَاتُ الرَّحْمَن اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا اللَّهُ أَكْبَر الله اكبر فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا اللهُ أَكْبَر سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ